Book 2 To og firet. To og firet. To og firet. To 2 firet. du ringe efter en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 هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات.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 هل وجد الطريق لم يستطع أن يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع أن يجد الطريق هل هل فهمك لم يستطع أن هل فهمك لم أن يفهمني؟ Hvorfor kunne du ikke komme til tiden? Hvorfor kunne du ikke til Hvorfor kunne du ikke finde vej? finde vej? Hvorfor kunne du ikke forstå ham?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 Jeg kunne ikke finde vejen, fordi jeg ikke havde et kort overbyen. byen. Lam ogå der an age der der ik, Li an nemmmer gan af me harter Aldiner. Lam ogstå der, en agejedalrig, Li andne med kan er mig haret almadineer. Jeg kunne ikke følstå ham for de var så høj. Lam også der an لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. <تصفيق> لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. لقد كان علي تاكسي. لقد علي تاكسي. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Я <تصفيق> لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.